صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام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 وَأَنَا إِلَيْكُمْ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حج الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ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 إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما, وما أنزل الله من السماء من ماء فاحيا به الأرض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 لا في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم, ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة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 الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.